فإنك فإنك الحجم تسبدل من المحلال إيمان قومي وعمل فإنك فإنك فإنك يعمل بواقعي وصفري ومجوار معظم ومجوار بعض المعايات الكرانية أنك تتحدث عن هذه المعايات المسورة واضحة طاضعة للنجاح الذي يعرض عن حكم الله حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم استقدم من لك لك الذي حكم الله وحكم رسول صلى الله عليه وسلم يحقق القضرة من الإيمان الذي يؤثنه من النجاة ونفسه ونجد أنها حفت لعدد من التي تبين حقيقة محكمة الحكمية ومدى علاقة هذا المفهوم بالإيمان أن صلب الإيمان معناه الإقرار علما وعملا لحكمية الله في أرض الله على خلق الله وأن عدم الاتيان علما وعملا بهذه الحقيقة نقوم صحيح صديق واضح لكم الاصل الايمان وحقيقهه فالايه اكدت اولا خلق الطستين فصرح الله عز وجل بانه الناخير ثم القشم وليس ليس قشم عادي انما الله عز وجل يقسم بهذا يقسم بذاتي لا وربك. وقال الشيخ الحاكمي يقسم بقصائص الرضوية. وفي هذا إشارة وضح. أشرنا إليها عندما تكلمنا عن منزلة الحاكمية. أن معنى الإيمان بالربوية هو الإطوار بحاكمة الله في أرض الله علمًا وعمل. يقسم. قولة وقال الشيخ بقصائص الرضوية. إشارة إلى أن معنى الإقرار الروبية الله عز وجل والإمام بالصدى يعني تماما الإقرار بحاتمية الله علما وعملا ثم يكرر مولى عز وجل أن نفي مرة ثانية. ففي الآية نفيان وليس نفي واحد نفي في أول الآية ثم قسم ثم نفي ثاني. فلا وربك لا يؤمنون إقرار للنفي إقرار للنفي. حتى يرفع أي شبهة قد تتعلق في أن المراد بذلك نفي الكمامة في المرساء الكمامة إذن اكترر المرادة على جل النفي مرتين ثم لا يكتفي الله سبحانه وتعالى بذلك وإنما يأتي من مؤكدات الأخرى فيشتارك نفي الحرج نفي الحرج ثم لا يجد في أنفسهم حرجاء وجاءت حرج هنا ناكرة في سياق النفي يفيد العموم يفيد غاية العموم لا بد أن ينتفي من قلب الإمسان عند سماعه أو عند قضوعه لحكم الله وحكم رسوله أي حرج سواء كان هذا الحرج كبير أو صغير جميع أنواع الحرج بعد أن تطر لحكم الله لابد أن تنتفي من صدرك ومن قلبك ولا تكتفي الآية بهذا أيضا أنه تأتي مؤكدات أخرى ويمسلم تسليمه فالآية حفقت لجميع أنواع المؤكدات اللغوية واللغوية لتبين تلك الحقيقة النصول بالإيمان يعني الاتيان الحقيقية المعنى وهذا المعنى تكلم في أعداد المستهير من العلم لو أرد أن كل ما أقل فيها يعني إذا قال بنا المقابل ولكن كلامهم كله حتى الأشخاص تتاكد تكون متشابه تتاكد تكون متشابه لأنها كلنا بنية على هذه الأرض والآية في نفسها واضحة لا تحتاج إلى أي تفسير ولكننا نريد نستطيع بعض أقوال هذا العلم بالإضافة لصدقاتنا الأساسية الكتاب المعنى يقول الشوامي في تفسيره تكح كبير في المجلد الأول صدر عام يقول واجتمع كلامه وفيه من النفسة ما فيه يقول بعد أن ذكر هذا وفي هذا الوعيد الشديد كان الآ يعني بلغة اللغوي متشد كما شاهد ما نفست هذا السياق وكيف جاءت هذه الآت هذه الآيات خصامة يعني ترتيب يعني لا يظهر إلا من حكيم عليم. الله عزوجل ختمة مجمل هذه الآيات بهذه الآيات. هذه الآيات من أويها لا يهون الذين آمنوا وطاعوا الله وطاعوا الرسول كانت الصائقة فعلًا. هذه الآيات الصائقة. فو قرؤس الحكم وفوق قرؤس المهللين عبدي. ثم ختم الله ختماه الله جل بهذا الختم المديح. هذه الآية جاءت في نهاية هذا السياق الذي شاهدناه معنا استعرضه إن شاء الله. تقول الشيخ وفي هذا الوعيد الشديد أنا ربى. وعيته متاشرة وفي هذا الوعيد الشديد ما تقشعر له الجلود، لكن أي جنود الجنود التي لها قلوبه حية ليس الجنودنا يقول وفي هذا الوعيد الشديد ما تقشعر له الجلود، ليس فقط الجلود؟ وترجف له الأسئدة قسم في يهز الجبال لذا هذا القسم أنزع الجبال لذكاء ونحر ولا ما تقشعر له الجلود وتجف له الأسئلة فإنه أي أولا أقشم سبحانه بنفسه مؤكدا لهذا القسم بحرف النفل فلا وربك لأنهم لا يؤمنون أقشم بنفسه مؤكدا لهذا القسم بحرف النفل إن كان القسم وحده بذاته بشريفة المقدسة يكفي لأنهم لا يؤمنون فنفى عنهم الإيمانة الذي هو رأس وليه عباد الله هذا النفي نفي كماله النفي أصل إيمان. الشيخ ماذا قال؟ هذا أصل الأصل لو أن هناك أصل الأصل هذا نفي الأصل, الأصل فلا وربك يقسم بنفي المقدس خالصاً. الشيخ ماذا يقول؟ فنفى عنهم الذي هو رأس المال المال المال عندما ينفى هل يبقى المال؟ لو أن النفي نفي كمال هل يسمى برأس المال؟ لما نفي للربح صحيح يمفي الربح هذا نفي الكمال أما رأس المال يمفي فيه الكمال ماذا يبقى من المال بعد أن يذهب الرأس لا يبقى منه شيء صحيح <تصفيق> رأس المال صالح لإباك الله حتى تحصل لهم غاية والحكم معلق على الغاية والحكم فإذا معرفت الحكم الذي يعلق على الغاية فالمراد بنفي هذا الحكم نفي حقيقة ثم الحكم حتى تحصل هذه الغاية ولذلك رأينا كيف أن ابن حجم اجتدل بهذه الآية على أن الإيمان قول وعمل ما ماذا قال التحكيم إيمان التحكيم إيمان والتحكيم عمل إذا الإيمان قول وعمل فدل أن النعوذ جل يتكلم على أصن الإيمان على حقيقة الإيمان على ما هي الإيمان التي إذا ذابت ذاب الإيمان وضع ولا بقاء له في قلب العبد يقول فنفع عنهم الإيمان الذي هو رأس مال صالح الله حتى تحصل لهم غاية هي تحكيم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثم لم يكتفي سبحانه بذلك لا شأنه فقط لا هذا أول خطوة لم يكتفي سبحانه بذلك حتى قال ثم لا يجدوا في أنقصهم حرجا من مقر. لابد من نفي جميع نوايا الحرج ليس فقط الحرج جميع نوايا الحرج صغير أو كبير تضم إلى التحكيم يقول شيء. تضم إلى التحكيم أمرا آخر وهو عدم وجود حرج أي حرج أي حرج في صدوره. فلا يكون مجرد التحكيم والإذعان كافية حتى لو حكم الله ورسوله هذا ليس حتى لو أدعى لحكم الله وحكم رسوله لا بد أن يأتي بعد ذلك لما في الحاج لا يضي Eli作ره بل حكم تحكم الله ورسوله. لما يكون ملتها القبول والإذعان فلا يكون مجرد التحكيم والإذعان كافيا حتى يكون من صميم القلب عن رضا وإطمئنان وانتلاج قلب وطيب نص. أما عن الغموض، عن اضطرار عن تكلف هذا لا ينفع. الحرج. وفي نفس الوقت اللي هذا لا يدمن. حتى لو, لو خضع على ظهري، لو خذ على ظهري الحكم حكم, حكم رسوله، ولكن في نصفين نوع من التكلف، نوع من الضيق، نوع من القرب، نوع من الضبط هذا نموذج. اللي مسكت في أصله. وانتلاج قلب وطيب نص. ثم لم يكتفي بهذا، حتى أيضا هذا لا يكفي. يعني رجل حكم الله ورسوله ورعبا او انتفى من قلبي الضيق والحرج كله هذا اذا لا يكفي في تبوت الإيمان لابد عمر الثالث وهو التسليم انتها القبول غاية القبول غاية غضب الاسم الله, الله ثم لم يكتفد هذا كله بل ضم اليه قوله ويسلمه ولما اكتفى اذا بقوله ويسلمه بل اكدها بالمصدر الذي هو غاية التأكيد ويسلمه تسليمه تسليمه وال يقوم كما يقول ابن القيم يقوم مقام تكرار الشيء لمرتين يقوم مقام تكرار الشيء مرتين لم يخيب قول وينسلم لا وينسلم تسليمه المصدر الذي أقوى الصيغ بحيث البناء اللغوي يدل على المعنى أقوى صيغة كما يقول أهل اللغة يدل على أي معنى أنتكل الموضوع وينسلم تسليمه يقول بضم إليه قولا وينسلم أي يذعن وينقاد ظاهرا وباطنا ثم لم يكتفي بذلك انظر هذا لا يكتفي بالماء العبد يجب أن يضح إليه مؤكدات وخورة ثم لم يكتفي بهذا كله بل ضم إليه المصدر المؤكد فقال تسليما يسلمه فلا يثبت الإيمان لعبد حتى يقع منه هذا قلنا هذا لا يجب أن يقع كل هذه المؤكدات حتى يثبت العبد حريقة الإيمان حتى يدخل العبد في الإيمان لا بد أن يفعل كل هذه الروح متابعة حتى لو لو لحكم الله حكم رسوله ظاهرة وفي قلبي بعض الضيق أو بعض الحرج وحتى لو قضى لحكم الله حكم رسوله وانتفع من قلبي ومن ومسطر الضيق والحرج ولكنه لم يرض كل الرضا ولم يسلم غاد التسليم لم يدخل فيه الإيمان ولم نثبت له عقد إيمان المنجي المسمين في نرجان معيّدا بالله يقول حتى يقع منه هذا التكفير. ولا يجد الحرج في صبره بما قضي عليه ويسلم لحكم الله وحرعه تسليما لا يخالطه رب ولا تشوبه مخالطه لو أرادنا أن تبقى هذا الكلام على حال المعاصرين من الكتام لو رأيت أنهم يكفرون من عدة أبواب والله لو أرادنا أن نفكوره وفقا لكلام هذا الشيء تقريبا ست أبواب كفروا من جملة أغلبه ليس من باب واحد وكان باب واحد وكان ولكن كفرهم كفر فوق كفر وليش أكون كفر دون كفر هذا يقال فيهم كفر فوق كفر لا يقال كفر دون كفر هذا الكلام تقريبا بنفس الوقت ذكره الإمام ابن كثير في تفسيره في المجلة الثالثة صفحة 21 وذكره ابن الخيم في كتابه التجام في أقسام القرآن صفحة 2070 وذكره في شركة الإسلام في عدة موضع من مجموع الكتاب في المجلة الثامن والعشرين صفحة 471 وفي المجلد الثالث 33 صفحة 363 وصفحة 407 وذكروا المخز الفصل في المجلد الثالث صفحة 353 وذكرنا الشيخ ابن تيمية في مقارب أربع صفحات في مجموعة فتوح في المجلد الأول صفحة 40 وكما أشرنا في بداية الحديث إلا أن الله عز وجل أتى بهذه الآية في ستام عدة الآية في ستام عدة الآية وكأن الله عز هو الذي يعلم ما سيكون فأنا تعالى أراد أن يقطع الباب على المجادلين الباطل على الحكام فأتى بهذا الحج الآية الأيات التي غاية في الإنتاج، غاية في التسجيل. ثم ختم هذه الآيات بهذه الآيات. والآيات من أولها إلى أخرها كما سبقت معنا تكون تتحدث عن أمرين: عن إمام وعن كفر. عن حكم الله وعن حكم الطاغوت. عن المتحاكمين لحكم الله الذين هم المؤمنون. وعن الذين يريدون أن يتحاكموا إلى حكم صارون الذين هم القاهرون الماترون الفارون الفاشين. فالآية تنفي من أولها إلى آخرها إلى أن تختم بهذه الآيات الآيات تمضي أصل الإيمان وحقته وما هي وتقول أن هؤلاء أول الذين أعرضوا حكم الله وحكم رصيح حكم عصي. صارون قطان كثبان حتى لأن حتى أن البعض يريد أن يأكل هذه الآية من فيها ويستدل بها على أن من في كمال إيمان وليس تصل ويقاس الآية في ذا فيها تكفي في ذلك على أن من في تصل إيمان وحقيقته ولكن نفترض معكم الآيات من أول ما حتى تصبح صورة وتطلعها لا شك فيه يقول تعالى في أول الآيات. يا أيها الذين آمنوا أعطيع الله وأعطيع الرسول الأمر منه وهذه أيات شرحناها فقط قرش لكن الآن من يا أيها الذين الله وأعطيع الرسول فإن في شيء إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من يريدون أن يتحاكموا إلى كل هذا في السياق واحد القضية واحدة والآيات أدتها جملة واحدة يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد قلوا أن يكثروا به ويريروا الشيطان أن يضمواهم ضوالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين الآيات حدث عن من المنافقين نفاقا اعتقاضيا أو نفاقا نيا نفاقا اعتقاضيا مخرجا من الملة يصدون عن صدوبا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحبثون من الله إن أعودنا إلا أكسانا وتوفيقه أن يقول تعالى فلا وربنا لا يؤمنون حتى يحكمونك فلا تحدث عن من عن الذين لا يؤمن بالله واليوم الآخر تحدث من عن الذين يتحاكمون إلى الطرور تحدث عن من عن الموافقين الذين يصدون عن حكم الله والحكم الرسول كل هؤلاء الكفر والكفر كل هؤلاء يمت الله عنهم كمال إيمان لا يقولها أبدا إلا أحد وحيد إلا أحد وحيد وهم لا يعرف قوامه وضوئه وارجع في قضية شغل يجادل بالباطل على عينه واضح جدا خص بريت الشير لا يؤمن بالله ولا ولا باليوم الآخر فتحكموا يا الطاعون رأيت المنافقين صبوا عنك صبوا فلا وربك لا يؤمنون ألا تاتي تاني هذا القصص فني هذا بين الإيمان المتمسك في الخطوع لحكم الله وحكم رسوله وبين الكفر المتمسك في الخطوع لحكم الرسول هذا هو بين الخطوع لحكم الرسول يكون الأخير صنع صنع الصلاة وربك بعد هذه الآيات المتفالية المتجع يأتي هذا القسم المغمب لأنهم أبداً لا يموز ولم يشم رائحة الإيمان حتى هذه الأمور حتى يتبع بالتحكيم ما يريد الحراج ثم التسليم غاية كل الشيخ أقوالنا في كتاب العقيدة. في في عشر. وقد ذكر هذه المسألة والمحلي. وقوله في سجده. المحا لأن بعض المهوسين الذين يجادلون بالباطل ولا أدري ماذا يريدون. والله أنا لذي عندما أرى القرآن وحده كافي. لما أرى هذه الآيات أتعجب لقوم ماذا يريدون؟ يعني ماذا يريدون؟ قلت أن أرد كلام الله وكلام رسوله بسعن عن هولاد طوريت ماذا لا يريد لاعرف يريد أن يبغد في الأعناق المصوص والتسلوية ماذا يريد والله لاعرف يقول الشيخ وهذا القول مربوض من حذبة نواحي الذين قلون بأن المرد من نفس الكمال ورداء الشيخ من ثلاثة أولاً أولاً هو مرضوض من ناحية اللوحي ثم ذكر رداء ثانيا هو مرضوض من الناحية الأصولية الكثير ثم ذكر الرداء الذي يريد أن ننقله قال ثالثاً هو مردود من جهة سياق الآيات والعاقض حجده هذا الذي بين قال مردود ثانيا من جهة سياق الآيات. لأن الأخذ بمعنى الإيمان الكامل أو فلا وَبِكَ لا يُنُونَ الْمَضْنَسَ يقول يُبْتَرَ النَّصَعَ وَيُشَوِّيهِ هذا التشويه لأن الأخذ بمعنى الإيمان الكامل يُبْتَرَ النَّصَعَ وَيُشَوِّيهِ إذن الحجدة الكبيرة من الآيات قبل الآية يؤكد معنى الآية الواضح أنه نتيه إيش؟ إنه هي ولأصل الإيمان ولأصل وهو إيمان وهو إنه إما تحاكم إلى شريعة الله ورسوله لا تتكلم عن شيء إما أنه تحاكم إلى شريعة الله ورسوله فهذا إيمان وإسلام وإلا فلا إيمان ولا إسلام فقد اتبأ المولى الصلاة والفعل بآية تحدد شرط الإسلام وحدد الإيمان يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقول الأمر منك إن كنتم لا زعف شيء ترضوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم هذا الآية مقالة حج تحدد شرط الإيمان وحد الإيمان أقل شيء في الإيمان هذا هو الذي لا تحف الإيمان بدونه لابد أن حتى يصل في أصل الإيمان حتى يصل أول خطوة من أو أول مرتبة الإيمان شرط وحد إذا انتهت هذا الحد وإذا انخرم هذا الشرق فليبقى إيمان لا يبقى إيمان شرط الإيمان وحد شرط الإسلام وحد الإيمان والأكد الملع هذا الجيل ذلك بإطرانه الإيمان به بالإيمان به, بالإيمان به. باليوم بالآخر يقول قال ابن كثير فدل على أن من لم تحاكم في محل مزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر يقول الشيخ أرى كلام ابن كثير أنه يعتبر أن عدم التحاكم إلى شريعة الله خروج عن إيمان أنت مال إيمان؟ أنا رسول الله بعد ذلك مدعين أنه مول. هل تنفعه دعوات؟ هل ينفعه دعوات؟ يقول الشيء ولذلك جاءت الآية التالية سبحان الله الله عز وجل الكشبات التي تنتشر اليوم بيننا طيب يا أخي هو يقول أنه مؤمن ويصرح أنه غني ولي من الدنيا يصرح أنه خدم الحرمية لك الايه هذا الجزء يقول الشيخ ولدان جاءت الآية التالية تقطع استمع تقطع وتحشم هذا الأمر لتقول حتى لو دعنا نحن مقرر معك اننا بنشهدين اننا نصوم واننا نتبع النصائح واننا تحت المطر انا دمه احنا لا ننسى هذا لا يحق ابدا ان نفصل ولا حق لنا اننا صلى الله نور شطروش من اول شيء ان عمل كل شيء ولدان جاءت الايه التاليه تقطع وتحشم هذا الأمر وتقول: الانصر على الذين يزعمون أن منو بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أي تحكم والطاغوت وقد أمروا أي يكذبون ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول معين الملاذين يصدون عنك. هل لا يصدون فقط؟ لا يصدون ويحاربون ويقتلون ويشردون ويذبحون. ويفتحون المتقنات والسجون لمن؟ لعباد الله الموحدين وقرأوا وسمعوا آخر ما ورضوا عما يفعلوه بإخوانكم آخر ما ورضوا أقول الشيء وإذن فالزعف في أمر هذا الإيمان لا يكفي أزام يفي تبذل شهادتي لا يفي ولذا فتحاكم إلى طاروق ليس إيماناً بل هو ضلال مداين. حتى طاروق هناك، مشان يجبره أنهم هم، لكن الوقت الغرب والشرق، يجب انه في من هذا؟ يجب أنهم من صنع بعض الطاروق، وأنهم من صنعه، وبالفعل موهم، لكنهم مو من ده شيء، من بالطروق، شو بقول مالي؟ هو من الطروق كاسر العظيم، صحيح؟ لا لا من يفيه؟ يقول ثم بين الله سبحانه أن علامة النساء والفتاة معلوم. عندما عن يسال بالظاهر الباطن. انظر هذه الآية. الله جل جل يقول وإذا خيلهم تعالوا إلى مأذن الله إلى الرسول ماذا قال؟ قد رأيت القوم، هذا رأيتهم ماذا قال؟ قال رأيت الناسين مباشرة أشفق الله عليهم الحكم. ما قرأيتهم المصدر عن المصدر. وما قرأيت القوم المصدر لا الحكم مباشرة. رأيت المنافق فدمغهم بالنفاق بناءً على إيش؟ بناءً على الظاهر على الإعراضية من الحكم حكم, حكم رسوله نقول لهم تعالوا إلى حكم تعالوا إلى الشريعة يصدون فقط الشد حتم الله عليه من النفاق فبلك بالذي يصد ويُعرض ويُقتُلُك ويُحارِبُك ويُنَابِزُك ليلة النهار ماذا نحكم عليهم هذا؟ الشد فقط الإعراض فقط حتم الله عليه من النفاق رأيت المنافق بالأيخ والنعم تضح في عين أي إنسان تكلم المنافقين يصدون عنك صورتك بمجرد الصد حتم الله عليهم من نفاق لن يقل رأيتهم أو رأيت القوم لا عقد مباشرة ذكر الحكم رأيت المنافقين إشارة على أن الإعراض عن حكم الله في صوري يستوجب الحكم كما معنا بالنفاق على المعرض فما بانك مكرد إذا انضاف إلى هذا الإعراض المشاردة والمنافذة والقتل والتشريد لهذه هذه يقول ثم بين الله سبحانه ان علامة النفاق هي عدم التحاكم الى شريعة الله والصدد عنها حسنا على اندي النفاق من فلا ماتي قلوبين من فلا الظاهر من الظاهر والآية وضحة يقول ثم ذكر الله عز وجل ان الرسل ما ارسلوا الا المطاعة وليش فقط من بلاء فيما ذكرنا في الداس الماضي وما ارسلنا من رسوله الا المطاعة بإذن الله يقول الشيخ وتأتي الآية اخيرا بعد هذا الحجد الهائل، بعد هذا التوجيه الذي ينصب كله في محب واحد ثالث الآية سلا وربك لا يكفي قاطعة لنزع رافعة لأدنى شبهة قد نتفكر أن الإيمان المسي وصحاب بعد كل هذا الحجد الذي يحشدون بعضه لنا فكرة القرية القطيرة حتى يبين أن حقيقة القضية أمران إيمان وقف إيمان يتمثل في الخطوع لحكم الله وحكم رسوله وخفر يتمثل في الخطوع لأي حكم لأي حكم الله وحكم رسوله الله تعالى علينا سبب الشيخ وتأتي الآية أخيرا فلا وربك لا يؤمنون في مكانها الطبيعي لتركز هذا الأمر النفوس ولتقطع أي تشاؤل بهذا المضوح وبهذه النصاعر وفي هذه النصاعر ات كانت آيات وحدة الذي يتأملها لخروج الحكم, الصحيح. الحكم, الصحيح. الحكم الصحيح. لقد يستمر الفرآن لكر فالهم لكل الجصص في الأحكام الأنفان صنبة لها الحكم الصحية وانظر للربط الجصص الفقيد سبحان الله ربط ربطا في غاية الإبداع وفي غاية الفقر لكل المجالة الثانية صنفات الخط يقول لقد نظر هذه الآية كميه يقول وفي هذه الآية ذلالة على أن من رد شيئا من أوامر الله تعالى من رد إيش شيئا فما رد الشرع لماذا مفصلة فما حكم بخلاف الشرع أهل الحرام وحرم الحلال يقول على أن من رد شيئا من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو خارج من الإسلام طول يظهر طول يظهر الواحد ياكل ربه شغله هادي نبدا نبتدي والله نحمد الله والله يعني سبحان الله والله انا ما ادري هؤلاء ايه المجازين يعني في اي شيء عن النصح لا وقت النصح لا ما ده رجيمي نرجع علم لا ده الا سبحان الله يقول فهو خارج من الاسلام ايوه مش مين يصرح ان النهايه في ايش في الايمان في اصل الدين احنا عدم رؤية من ذا المصطلح وعدم التحكيم في منابر منقول هو خارج من الإسلام سواء سواء عذاء من جهة الشك الذي أو من جهة ترك القبول والامتناع منه أو ترك القبول والامتناع منه هذا المتكلم غير مؤمن مصدق من مصلي متنفس مجاهد كل شيء نقوله لكننا لا الله أكبر ما ولا نقول لا ولا تشمل من جوا معوجود هذا الناقض لابد أن يرفع هذا الناقض يتنفع هذه الأمور وقدمنا إلى معاون من عملي فجعلنا ما أن ينفع وإن تمت حسنات كجبال تهمت معاوجود هذا الناقض لا تنفع أبدا ولا تنجيه من الخلودي خمال جهنم لذلك لا تكون مع إجليس وفرعون وهذه القلمة نحن, نحن يكون شواء رده سواء رده من جهة الشك عدم الاعتقاد او من جهة ترفي القبول والامتناع من التسليم يقول انظر بها هذا الربط ربط سبحان الله في الانتهام لا فاشل وفي منكار خطورة في نفس الربط يقول وذلك يوجد تتكلم من اي شيء انظر وذلك يوجد صحة ما ذهب اليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع عن اداء الربط انظر الربط البريع وفي منكار خطورة تتكلم عن اي قطيع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 فقط انتنوا عن اداء الزكاة انكروها؟ ما انكروها مع اقرارين بفردياتها اذا كان الذي اقر بجملة الشريعة بل بسائل فروع الشريعة ولكن اقر ده علما وعملا اداءا وتنفيذا واعتقاضا ولكن فقط امتنع عن اداء فريضة واحدة تأولا ليس جاهدا وليس انكارا قبلا فمنطرين بها وكان قبلا بها ليس سلام هو كده في خطه بالقتل الدم والمال والارض دي الشيخ هذه كل شيء قال الايه مش بتصحى فيك تهابلك كل بن حسن اللي فتح ماشي في وصفه يعني ربك حتى يحكمك في المشيء بينهم ثم لأجدك أن تسلم حرهم مما قضيت ويسلم تسلم فمن خالف صفحة الثلاثة واحدة وخلصية فمن خالف ما أمر الله به رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو قلب ذلك تمر الثلاثة مش مجرد الإرادة، يقول أو طلب مجرد يطلب أو طلب ذلك اتباعا مما يهوى ويريد. ما في يطلع. يطلع. لما يهوه ويريد. مش كما قلت له. البعض العلماء يطلب يقولك إذا فعله هو هذا هو طلب. مطالب من هو منع من موانع التفسير. ما رحمة أبدا. لا في, في الحديث مطلوب. موانع التفسير لك كلام العلماء كلا. التأويل والإكرار والجهل. فلا موانع التفسير. المثنى وصرح عن الهوى من أكبر أسباب التفسير. الطويل والأهواء الصريحة. الشيء يقول شيء او طلب ذلك يكف فقط ان يحكم غيما الله طلب ماعد او طلب ذلك ابتداء لما يهواه ويريده يكون فقط خلع هبته الاسلام والايمان فقد خلع رفقا الاسلام والايمان ولم يقول ايمان فقط حتى بعض يقوله اه الشيخ يقصد ماشي دائما هذه فقد خلع رفقا ايش الاسلام والايمان من عنقه يعني تجرب تماما بملا ثم راكد هذا كلام فيقول وإن زعم أنه الشيخ تتكلم عن أي شيء الكفر الأدمر وكفر أصغر كفر الأراء أصغر يقول ما إنه من زعم أنه مؤمن فهو فين في فين من فين مؤمن؟ الكفر الأصغر هو من فين مؤمن؟ ما خرجنا نعم من الله الشيخ تتكلم عن أي شيء؟ عن الكفر الأدبر فقد طلع ردقة الإسلام والإيمان من عنقه وإن زعم مؤمن استكمالا من البحث البحث نقول أن الأصل الذي يسلم به جميع العلم وخاصة المسلمين السلفية أن القرآن على ظاهري وأن القران طبق على حقيقتها ولا مصر هذه حادث مشهورة بدأت ربي في بلده مصر ولا مصر اللفظ عن ظاهري إلا بقرية صحيح فإذا لم توجد القرية يبقى أصل على عقيقه ويبقى أصل على ظاهري ويبقى النص على قصنا <تصفيق> والنفي أول ما يتوجه يتوجه إلى إيش؟ إلى نفي نفي الحقيقة هي فلا ربك لا يمنون نفي لحقيقة الأمان وما هي الأمان وكما قلنا أن الآيات كلها تحدد هذا المعنى الدول يقول ابن حجم وانظر ابن حسن القدم الخامس واشرع الهديد وما قلنا الله أسجل يعني إيه يجب أن يبقى على هؤلاء المشترين بالغاق يقول ابن حزم نستمع لهذا ما قل كناك كتبة الآن في التصال في المجلب الثالث صبحة 249 يقول في هذه الآية هذا نص ماذا قال هذا نص لا يحتمل تأويلا لا يحتمل إيش ما هو رب تقول إيش صار عن إيه طوال عن وأنه ذكرنا والآهات تات في وحدها سيقل آيات حج دامرة يقول هذا مصر بحزن يقرر الخامس يقول هذا مصر لا يحتمل تأميلا ولا جاء مصر آخر يخرجه عن ظاهره ولا جاء مصر آخر يخرجه عن ظاهره أصلا ولا جاء برهان بتخصوصه في بعض وجود حتى يكون المرد بإيه هو المنجح حق الناس النش على ضعير ولم تأتي لا قرينة ولا آية أخرى ولا بهاد آخر بل العكش جاءت الآيات تلو الآيات تؤكد هذا الضائر وتغذيه وتطويه كما ذا تبه بالله اليوم الآخر راية المنافقين فلا رضيك لا ينفق لذلك جاءت البراهين حلوه البراهين تؤكد هذا المعنى نحن من منذ ان تحدثنا عن هذه الموضوع عن المنزله الحاكميه للموضوع الدين وجدنا نفس المعنى وعن منزله مضمون الشكاي وجدنا نفس المعنى وعن منزله من التوحيد الربيه وجدنا نفس المعنى وعن منزله من التوحيد الاشنصت وجدنا نفس المعنى وعن من ذلك من التوحيد الأولوهية وجدنا نفس المعنى وعن من ذلك من تأخذ الإمان وجدنا نفس المعنى فبالعكس جاءت الآيات تنوي الآيات تؤكد هذا المعنى وتقوير وجاءت البراهن تنوي البراهن تؤكد هذا المعنى وتقوير تقوير بالحجم نترى لكم هذا نص لا يحتمل تأويله ولا جاء نص يخرجه عن بغيره أصمعا ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجود الإمان بإن نقول على العكس جاء نصوص متتارية تؤكد هذا الظاهر وتقويه وجاء ضرعين متتاريين تؤكد هذا الظاهر وتقويه. لاكم السلام. كيفما. الكلام هذا. إيه. وهي الآية ثلاثة ثلاثة أقوال. إيه ثلاثة أقوال. الأمر الأول في عملية تحكيم. الحكم حُكم الله حُكم قصير. الأمر الثاني نفي الحرج والضابط. الأمر الثالث التسليم واجب تسليم حُكم الله حُكم بصير. وهذه الأمور الثلاثة لا بد أن تجتمع. لا بد أن يت تجتمع حقيقة وكتبة. حقيقة وكتبة. لا بد أن تجتمع ليثبت للعبد عقب إيمان حقيقة. وتخلف أي واحد منها. يعني أن العبد لن يحقق القدر المنجي من قلوبة في الله جاء فإذا جاء فرضا بالتحكيم ولكنه وقع في قلب بعض الحرج فلا صار مؤمنة فإذا جاء بالتحكيم والتفع من قلبه ومن صرح الحرج ولكنه لم يسلم تسليما لحكم الله وحكم مصوري كاثر قطر أكبر مقرد من فالمعرض رأسا عن حكم الله وحكم مصوري كاثر قطر أكبر مقرد من الله والمتحرج المتحرج المتحرج الكارث لحكم الله وحكم رسوله وإن خضع له ظاهريا كاتب كفر أكبر مطره بالملك والمنترع عن التشميع لحكم الله وحكم رسوله وإن خضع له ظاهريا كاتب كفر أكبر مؤمن ولا يتحقق الإيمان لأي حالة من الأحوال إلا باجتماع هذه الثلاث مع حقيقة مركبة لا بد من اجتماع التحكيم ولا كفّة بالتحكيم ثم انضاف إلى ذلك نفي الحرج من الصدر جميعاً ما الحرج ثم انضاف إلى ذلك التسليم وغاي التسليم حكم الله وحكم رسوله هي أمور ثلاث توقف أو توقف أفر مركب من, من الأعراض أصل وراثة الحكيمية ثم الحرج وضيق حكم الله حكم رسوله ثم الامتناع عن تصميم الذي هو غلط غلط والقبول الله هو فرنغ هو فرنغ نقول ابن حزم هذه المسألة في المجلد الثالث المرتبط 125 نقول تعالى وأقسم لنفسي أنه لا يكون من الا إلا بتحكيم النبي صلى الله تعالى عليه وآله في كل ما عنده ثم يسلم بقلبه ولا يجد في نفسه حرجا مما قبر. يقول ابن القيم تصحح إيش؟ تصحح أن التحكيم شيء غير التسليم للقلب. هذه مسألة وهذه. يقول وأنه هو الإيمان الذي لا إيمان لمن لم يأت. وعبد من الكلام بالأمور إيش؟ مسلم. ورد حاجة أيضا ابن القيم. يقول في كتاب في الصفحة 87 يقول ولم يثبت الإيمان. بس لم يثبت الإيمان بمجرد هذا التحكيم. بمجرد تحكيم لا يثبت الإيمان. بقى إيه أموران بقى أموران. تحكيم أول واحد أول واحد بقى مثلا. يقول ولم يثبت ولم يثبت الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى يمتفي عنهم الحرج. الله يستر. وهو ضيق الصدر. وتم شرح صدوره. ليش لا فعله عن الضماد أو عن كره؟ وعن تكلف اصرار لا يزعون رضا من فنك ومشارع وتنشرح الحكمي كل الانشراح وتقبله كل القبول يقول ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضا لم يثبت لهم لما نحقررنا المراد بالإيمان لكن الإيمان لا في أصل الإيمان وحقيقا يقول ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضا حتى ينضاف إليه مقابلة حكمه بالرضا والتشريف أمر الثالث بالوضاع والتسليم وعدم المنازعة وانتفاء المعارضة. المود بتلوم إيمان مجرد تفسير ولا حتى انتفاء الحرج. بالصوت لا بد حتى أيات القرآن بإيش التحكيم الحرج ثم التفسير. كذلك من تلك الآيات أيضا أن تتحدث عن رفض. قالوا تعالى ثم تولوا من بعد ذلك قوله تعالى ويقولون آمنا يقولون آمنا بالله وقال وحفش. ويقولون امنا بالله وبالرسول ليس فقط يقولون امنا بالله وبالرسول لا يقولون ايضا ايه وأطعنا. امنوا بالله grows howling ويزعمون ان هم اطاعوا يعني ايه يعني اتوا بالساعل في الامام قول وعمل صحيح الامام قول وعمل وهل الله وسلم جعل هذه الامور جعل هذه المعرفة وجعل هذا الاطرار وجعل هذا التصديق وجعل هذه الطاعة المزعومة مانع من تكفرين ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا قالوا وايش واطعنا ثم يتولى ثم يتولى قريط منهم من بعد ذلك وما اولئك ملموذين اه اتيناك مسؤولة الحاكمين ليش كلامكم صحيح امانتم بالله وبالرسول واطعنا ففعلوا لحكم الله وحكم رسوله ماذا فعلوا تولوا تولوا صدوا اعراضوا فقط صدوا اعراضوا كما ذا كان الحكم لما أولئك لما... لما... رغم انهم اعلنوا الاقراض واعلنوا التصديق بل واعلنوا دخولهم في الطاع واطعنا ثم عندما جاء المتحنة عندما جاء الفاصلة عندما جاء المزان الذي لا يحد والذي لا يجامل حكم الله حكم رسول الفضوع أحكم الله الرسول علمًا وعملًا. ماذا كانوا من قومه؟ أعراض. على هذا الأعراض تقره الله جل. وكما قلنا هذه الآية تمامًا تشابه تلك مرّ مانع. أنظر إلى الذين يش يزعمون. أولئك زعموا أنهم منون. صحيح؟ وأولئك كذلك. صرحوا بأنهم منون بالله ورسوله. بل أضافوا إلى ذلك بأنهم دخلوا في الطاعة. كما أن الأوائل الذين مرّوا معنا الله جل كذبهم في دعوهم وكذبهم في زعمهم. وحكم عليهم أنهم من كفروا بالله وأمنوا بالطاغوس ولم ينفعهم كما مرى معنا كلام الشنطيت وكلام السعب وكلام falson của chúng ولم ينفعهم هذا الزعم وحكم الله عليهم أن هذا الزعم زعم ضاطئ كاذب كذلك أولاد الذين قالوا أمننا بالله وبرسول وطعامهم حكم الله عليهم أن هذا القول القول الكاذب لا حقيقة لا وأن الحقيقة التي تفصل بين الإيمان وبين الكفر التي تفصل وتميز بين الإيمان الحقيقي وبين الدعوة الزائفة البطلة هي قضية إيش الحكمين القضوع علما وعمال حكم الله وحكم رسوله وأن الذي يعرض عن حكم الله وحكم رسوله هو كافر قفر من مخد مهما الدعاء ومهما زعم الإيمان ومهما صرح أنه مؤمن بالله وبرسوله وذاته الانتطاع بالله رجل يقول سيد رحمه الله في شرحه قوله تعالى وما أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ في المجالة الثانية والقبال صفحة ثمانية وخمسة ونسعين اجتمعنا هذا الكلام يقول في قوله تعالى وما أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ يقول فما يمكن فما يمكن أن يجتمع الإيمان وعدم تحكيم شريعة الله أو عدم الرضا حتى لو حكم ولم يرضى أو عدم الرضا لحكم هذه الشريعة واللغي في قلب عبد أصلًا فلا يمكن فما يمكن أن يجتمع الإيمان وعدم تحكيم شريعة الله أو عدم غضب بحكم هذه شريعة في قلب عبد أصلًا والذين يزعمون لأنفسهم رد عليه ألا تذار بقدر والذين يزعمون لأنفسهم أو الغيرين أي شعوب المخدوع أو الغيرين أنهم مؤمنون ثم لا يحكمون بشريعة الله في حياتهم. ولا يرضون حكمها إذا تدبق عليهم إنما يدعون دعوة كاذبة وإنما يستضمون بهذا المصر القاطع وإنما يرضون حكمها وإنما يرضون حكمها كانوا يقولونها مئات المرات بل كانوا يعدون الفرائض على خير وجه بل كانوا يخرجون للغزل والجهاد معنالي على السلام بل كانوا في الباك الأساسين وما كان قصر إبليز إلا إيش إلا من بل الإمتنار اذا يتضح لنا هذا المجز أن الحاكمية هي الوجه أو الترجمة العملية للامان فكما انها هي الحاكمية هي الوجه الاخر للشهادة كما يضم معنا يذلك الوجه الاخر للامان وأن الحاكمية تدخل في صلب الإيمان كما أنها تدخل في صلب التوحيد وأن الإعراض عن حكم الله الحكم الأصولين تفرد أكبر مخرج الإيمان لأنه يتضمن نفياً بما هي وحقيقة وأصل الإيمان فحتى يحقق العبد القدر المنجي من خلود خلال جهنم لا بدأ أول ما ياتي أن ياتي بإقرار علمًا وعملًا حاكمية من العيب. يا ربنا هذا الأمر شرحناه عندما تكلمنا عن العلاقة بين قضية الحاكمية وبين عناصر الإيمان الثلاثة بين الحاكمية والاعتقاد والناس تدخل في الركن الثاني وبين الحاكمية والإقرار والناس تدخل في الركن وبين الحاكمية وبين العمل. لهذا كن برحمة قد انتهينا من هذه الفوضى. بعدين تحدثنا عن تاريخ حقوق ثم تحدثنا عن نظرية في شريعة الرحمن في شريعة الشريعة، تحدثنا عن منزلة من المعتدين، تحدثنا في أول ما تحدثنا عن منزلة الحاكمية بمعنى معنى ثم عن منزلتها من موضوع ثم عن منزلتها من توحيد الدين، ثم من توحيد الدنيا. ثم من توحيد ثم من الإمام. ورأينا أن البحث من أوله إلى خيره في غاية الانتشاف. لماذا؟ لأنه كله يظهر بالمشاهدة راح. ولم نرى ولله الحمد أي تضارب أو تعارض. لا في كتاب الله والحاشد كتاب الله لا فيه تضارب أو تعارض ولا كلام في كلام أي مثلا تعارض. وتحصل لنا خلاصة من هذه المظلة. وهذا كذلك وأن مسائل التفريع والحكم والتحكم ليشت من المسائل الحوائية لأنها من صول للدول من صلب التوحيد من صلب الامام. وأن الخلاف فيها ليس خلاف مبري مجرد لأنه خلاف مجرد يترطب عليه أحكام الكثير كان في الديار وفي القضاء وفي الأنفس وفي الأعراض كذلك يتغطب على ذلك إن المعرض لخطب الله لخطب الرسول ليس فقط قد طارف محرما وإنما القضية إجاء دائرة بين الحلال والحرام وإنما هي دائرة بين الإيمان والكفر دائرة بين الإسلام والجهري دائرة بين التوحيد والشعر دائرة لأن يكون لا إله إلا الله حقا وصدقا أو أن تكون هناك آلهة أخرى تنازع الله في أخص أصر في أرضه وعلى عباده الحقيقة أن الصراع بين أن يكون لا إله إلا الله وبين أن يكون هناك إله آخر متمثل في حاكم أو في ملك أو في سلطان أو في برهمان أو في مجلس أو في هيئة شعبية تشرع تشغل الناس لا إله إلا الله. فالمسألة مسألة الإيمان أو موهب الفرق الإسلام المجهدية. لا إله إلا الله أو أهلها الله في المقرة. الله واتشاركوا فيه. بعد هذا إن شاء الله نتحدث في المفردة الرضيع عن سرد الأديب وإن كان المسألة هذه هذه العرض قمت به لكن احنا الان ما شرنا في المقصود رئيسنا لذلك ذلك إن شاء الله في المفردة الرضيع نتحدث عن سر الأديب النصية على كفر الخطام وايد من الأمور تحدثنا أولاً عن إيش عن النجدة تاريخ الفصل بغير منظور ثم تحدثنا عن نظرة في شريعة الرحمن أيات الشيطان. ثم تحدثنا عن منزلة الحكيمين الذي تحدث ان شاء الله في المفروضات الربيع عن سرد الأدلة النصية على كفر الحكام وغيره من هذا مسألة وهذه المفروضة تتضمن أمورا كثيرة. أولا ذكر بعض الأيات المذكورة المكملة التي على كفر الحكام وغيره من الله. ثم ذكر فتاوى أمة آل العزلة القديمة والحديث على كفر الحكام وغيره ثم ذكر الإجماع. المعقب على كفر الحكام بغير الأنظار هذا نكون قصدين المحرابة الثالثة إن شاء الله ننتبه قصدين المحرابة الوضع من الصباح والدوء على قصد المحرابة وقصدين المحرابة وفيما مر معنا في المحرابة الثالثة أقنع وكيف من أراد طريق الحق وأراد أن يتبع الله على بصير ليس على هو وليس على ما يفقه ويرضى انما على مراد الله في سبحان الله تعالى إلا أننا في هذا الوضع الوضع نضيف إلى الله بعض النصوص التي تبين في غير ما الله الضغفة في نفسه سباك المرة معنا لذلك نستعرض بعض فتاة أهل العلم من قديمه وفي الحديث التي نصف فيها على فتاة أهل ما أنزل الله لذلك نفتح هذه المفربة بذكر المنعقد الذي منقله أكثر من واحد من أهل العلم وعلى رشيب في المسناعة الدولية هذا الجماع الذي ينص على كفر الكتاب بغير ما الله نقول من تلك الآيات التي تبين لنا كفر هؤلاء القوم بالإضافة إلى ما سبق معي من آيات كثيرة حوض تعالى هم لهم شركاء هم لهم شركاء. شرعوا لهم بالدين ما لم يعدى من ذكر الله الله عز وجل منص الآية من شركات فهذه الآية نصهم واضح وفكم على أن كل من شرع تشريعا قل أو كثر فقد اتخذ من نفسه شريكا لله عز وجل أنهم شركاء ما هي صفة هؤلاء شركاء؟ ما هي أفعلهم التي استحقوا بها أن يكونوا شركاء لله سبحانه وتعالى أنهم شرعوا للناس ما لم يأذن إذنها سواء كان هذا التشريع كثيرا أم قليلا المهم أنهم مارسوا هذه العملية التي هي من أخص خصائص الله سبحانه وتعالى من أخص خصائص الرغوية من أقصى أقصى المينوين. يقول سورة التعذير عبد الله بن كتابه نواف الثمان صفر ثلاثة عشر يقول فهذه الآية أن لهم شركاء شرعوا لهم الدين ما يعبد بالله يقول فالتشريع حق خالص لله تعالى وحده لا شريك له فالتشريع حكم. الله تعالى واخده لا شريك له ومن نازعه شيء منه فهو مشرك بنص هذه الآية ومن نازعه شيء قل أو كفر المهم أنه ما أعرف التشريع ولو في مفربة ولو في جزئية واحدة وإن أطعقهم إنكم لمشرقوا في مسألة فرعية في مسألة فرعية مسألة جزئية واحدة يقول فهو مشرك بنص هذه الآية أن له شركاء شرعوا الأول من الدين ما لم يأذن به بإله وقوله تعالى في هذه الآية من الدين أي من النظام من الطريقة من التشريع الذي يسلكه الإنسان سواء في سائر مناحي حياته أو في منح من هذه النواحي سواء ارتضى هذا التشريع نظام له في سائل عنفيط المجتمعي والاقتصاديةJI إلى غيره أو إرتضاه في جزئية واحدة في النظام الاقتصادي مثلا قالل نتبع الشريع في جميل أحكام إلا في النظام الاقتصادي. ننأخذ النظام الرأسمالي أو ننأخذ النظام الاستراطي أو قلنا نتبع الشريع في جميل أحكام إلا في النظام الاجتماعي فنساوي بين المرأة والرجل ونضع قوانين من أخرى في الأحوال الشخصية أو نتبع شريع في جميل الأحوال إلا في النظام السياسي. فنحن قوم المسلمون نتبع الكتاب والسنة إلا أننا ديمقراطيون نرى أن الحكم للشعبي والشعبي والمصار الإسلام ونرى أن الوسيلة الشرعية, الشرعية للوصول إلى حكم الله في أرض الله هي الانتخابات عن طريق الافتراع في سنبيق الانتخابات ليس عن طريق قواهة البندوقية عن طريق قواهة الصندوق فهذا أيضا من الذين شرعوا دينا لم يأدم دين الله ونحن بينا هذا المعنى بالتفصيل عندما تكلمنا عن معنى الدين تذكرون وبينا أن تلك القوانين الوضعية هي أديان تعبد من دون دين الإسلام وأديان يراد لها أن تحل محل دين الإسلام قلبا وقالبا حتى أن أصحابها يسمونها بنفس أسماء والأوساط والألقاب التي يطلقها أهل العلم على دين الإسلام فلهم فقه وفقهاء ولم حرمة ولهم حرم ولهم قداشة ولهم قدسية إلى سائر هذه المساعدة التي استعرضناها عند حديثنا عن مضمون أو عن العلاقة الحاكمية من مضمون هذه المسألة إذن فقوله تعالى من الدين يراض به أي من الطريقة ومن الشرع ومن النظام الحياة المتبع سواء كان هذا النظام يتضمن ويشمل سائر مناحي الحياة أو يتضمن ويشمل منحا واحدا من هذه المنح. الأمر لا فرق المهم أنه حدث تشريع لم يأذن به الله في أي جزئية قلت أو كثرة فالدين كما أشلقنا ونذكر هو, هو النظام المتبع حقا كان أم باطلا حقا كان أم من الدين لم يأذن به الله كذلك قول تعالى من الدين من الدين من هنا كما يقول أهل العلم تحتمل أن تكون على وجهين تحتمل أولا أن تكون طبعيضية أي لهم شركاء شرعوا لهم بعضا من الدين جزءا من الدين صحيح؟ قلة أو كفر تحتمل أن تكون طبعيضية وتحتمل كذلك أن تكون ليانية شرق